Amen.、Oh. 思い出 وسعي ل م ش ك و ر و ع م ل ص ا ل ح مدرور ي ا عزيز ي ا غفور للعلوم ن الاسلاميه ت ي ن اسماء ل د ن الله ر الحسنى شركه الهدى الصديقين ش ر ش ه دعويه ا ل ح ن أولئك ل رفيقا ا م ا غ ف ر ل ل م ؤ م ن ي ن و ا ت مضمون ن ا ل ل م س الأحياء و ا ل م ا ت ا ل م ا غ ف ر ل ع ي ن واعف و عنه أ شركه م ن ز وأسعم الهدى شركه دعويه ا ل غير ر ب ل ي ه ذات مضمون اجتماعي ل ر ا ح It's not w o r k i 「ありがとうござ اسماء ل ل الله ي الحسنى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 تربيه الاولاد في الاسلام